اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين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 وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين الله اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوالنا يا حي يا قيوم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 Be <mukh>